لا استغلال لليهود أصبح اليهود والمسلمون مواطنين في خيبر اختلطوا وتبايعوا وتعاملوا بأريحية وكأن الدماء لم تسل أمس بسط الإسلام الأمن على المكان وبدأت الدروس تثقف المسلمين في تعاملاتهم المادية وسط بلد كان يموج باحترافية اليهود للربا. يقول أحد الصحابة واسمه فضالة بن عبيد: كنا مع رسول الله يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. أي إن من يملك ذهبا ويريد أن يشتري به ذهب آخر فلا بد أن يكون له الوزن نفسه أي أوقية بأوقية لا زيادة ولا نقصان حتى لو كان أحد الذهبين جديدا والآخر مستعملا كما أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدم بيد دون تأخير فالتسليم والاستلام والأمر نفسه ينطبق على الفضة كما ينطبق على أربعة أنواع من الأطعمة هي التمر والبر والشعير والملح وهذه الأطعمة هي التي تدخر في حالات الطوارئ والحروب والتلاعب بها تلاعب بالأمن الغذائي للشعوب تمشى فضالة ابن عبيد في أحد الأسواق فرآ قلادة من الذهب المرصع بالخرز بين يدي أحد الباعة فأعجبت ففاوض صاحبها حتى باعه إياها باثني عشر دينارا من الذهب سلم فضالة دنانيره للبائع وأخذ القلادة وانصرف لخبائه ثم جلس يقلب القلادة، ثم بدأ بفصل الخرز عن الذهب، ثم قام بوزن الذهب، فوجد وزنه أكثر من اثنى عشر دينارا، شك فضالت في جواز هذا الربح، لأنه ينتمي إلى دين ودولة متحضرين. فنادى من خبائه وتوجه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم، فسأله عن حكم هذا الوزن الزائد من الذهب الذي ربحه بالإضافة للخرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل. هنا تشرق العدالة على أرض خيبر. فلو كان الحاكم يهوديا أو حاخاما لافتاه بجواز الربا مع غير اليهود لأن غير اليهود كالبهائم عندهم لا حرمة لهم وقد ذكر الله أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي لا ذنب علينا في استغلال كل الأمم ولا حرج ولا طالما شردتهم الأمم في أوربا وغيرها بسبب استغلالهم لحاجات تلك الشعوب ولأنهم ركعوا الحكام والدول بالربا وبتزوها في أحلك الظروف أما دولة محمد صلى الله عليه وسلم فأرقى من أن تستغل حاجة المواطن لأنها أقيمت من أجله في شرع دولة الإسلامية الربا هو الربا مع مسلم أو يهودي أو وثني هو حرب على الله ورسوله نهى صلى الله عليه وسلم صاحبه فضالت عن ذلك الربح المحرم. فأعاد القلادة لصاحبها، لكن الإسلام أوجد حلاً لحالة الربا هذه، بل طهر خيبر من الربا،